بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا اخوانا واحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة في هذا اليوم المبارك يوم السادس من اكتوبر سنة تلاتة وسبعين حققنا عمليا اللجوء للقرآن والسنة فكان النصر وهذا البرنامج يدعو لان نعود إلى القرآن والسنة في جميع أمورنا ونعيش الحياة بالقرآن والسنة ونقرأ الأحداث بالقرآن والسنة ونعامل, ونعامل الغير بالقرآن والسنة وهذا ما سنفعله في هذا اللقاء مع ضيوفنا الكرام ضيفنا الجديد الحبيب الأستاذ الدكتور محمد عمارة مرحبا بيك أهلا وسهلا دكتور سعداء بيك دكتور محمد ربني بارك بيك دكتور محمد عمارة أستاذ الفقه بجامعة الأظهر أهلا بيك أهلا بحضرتك ومعنا شيخنا المحبوب الشيخ خالد خليف أهلا بيك أكرمكم يا دكتور عضو هيئة علماء الجامعية الشرعية مرحبا بيك رحم الله بك إحنا طبعا عندنا يعني عشرات الأخبار وعشرات اللقطات اللي بتتكلم عن اكتوبر وما بتملأ وسائل الاعلام الان لكن احنا بنشوف هذه الحرب المجيدة وهذا النصر العظيم من زاوية القرآن والسنة احنا عاوزين بنقف وقفة بداية عند ملامح اساسية في النصر دكتور محمد فكرة الـ الـ الشهادة والجهاد واحنا ربما بتضيع علينا فرصة عظمة انا وجلنا واللي موجودين معنا الان ان انا ممكن لا احدث نفسي بالجهاد ولا اتمنى الشهادة مع انه نظريا ان احنا محنش في حالة حرب ومش مش بنخطط لحرب احنا بنخطط للدفاع لكن المسلم ايا كان سنه وايا كان وضعه وربما المرأة معانا عليه أن يحدث نفسه بالجهاد وتظل فكرة العسكرية والجندية والجهاد فكرة يعني مرئية أمام العيون في كل لحظة وفي كل ساعة لأنه أضع في الإيمان اللي نوى وصادق أطنياته هياخذ الأجر كاملا وربما يفاجئ ان هو مع الشهداء لأنه كانت القضية عاشها وعاشها وفكر فيها وفكر فيها فإحنا وقف مع شهداء حرب أكتوبر وإحنا إزاي نعيش هذه الفكرة بداية لان هذه الفكرة الام في الحرب انه نصبح شهداء وننال اجر الشهداء بسم الله وصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون الجهاد كما قال عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذروة سنام الاسلام الذروة يعني اعلاه والجهاد جعله الله جل وعلا سببا لرزق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل رزقي تحت سن رمحي والجهاد من أعظم الأعمال والقربات إلى الله سبحانه وتعالى يقول ربنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن خصائص المسلم أنه يعيش دوماً, يعيش دوما يحدث نفسه بالجهاد والشهادة لأن الدنيا كلها أو في مجملها تعديه فالأمم كلها بدياناتها المختلفة تجتمع على المسلم وتريد القضاء على الإسلام لأنه الداعية بحق والداعية بصدق إلى دين الله جل وعلا وإذا ما أراد أن يسلم له دينه وأن تسلم له نفسه وأن يحافظ على أمته وأن يحافظ على بيته وأن يحفظ الله جل وعلا عليه مانه فلابد أن يكون على استعداد وعلى أهبة الاستعداد للقيام بهذا الواجب ولذلك الجهاد عندنا يحصل حتى بالنية الجهاد عندنا حتى يحصل بالنية ونحن نتكلم عن اكتوبر المجيدة وما غرسته في هذه الأمة فنحن نتكلم عن حرب جاءت بعد ركود أو ثبات عميق ثبات طويل كانت الأمة قد تشربت فيها قد تشربت فيها معنى الخنوع والخضوع وغير ذلك فأحيت الأمة مرة أخرى بفكرها وبثوابتها مكانة الشهادة ومكانة الجهاد في سبيل الله جل وعلا وأحيت عندنا الثقة بالنفس والثقة في الله سبحانه وتعالى وأحيت فينا روح الأمن جزاك الله خيرا شكرا دكتور محمد احنا ناخد فاصل قصير ثم نعود لإخواننا المشاهدين مع سماع ونشودة aan oktober يا عايزي يبقى شهيد والله يتمنى والله كانت رضوان يكتبنا يا, يا شبعان انتم في كل زمان شرطونا فرطونا ورفع طرقنا في كل مكان يوم السادس من قصوبر كان العاشقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا اخوانا المشاهدين عدنا اليكم مع برنامج في ميزان القرآن والسنة وقد زدنا والحمد لله انضم الينا الاستاذ الدكتور عبد الرحمن البر مرحبا بيك سعداء بيك استاذ الدكتور عبد الرحمن البر استاذ الحديث بجامعة الازهر اهلا بيك احنا كنا بنتكلم على فكرة الشهادة وازاي احنا نعيش الشهادة الان فكرة ان انا هقول يا رب واتمناها بقلبي ان انا اكون شهيد و... وانويها واخد اجرها هل ده ممكن الان ولا ده انا لازم اروح الساحة ولازم تقوم الحروب وان جلنا مش محظوظ موجودين الان ملهمش في الحرب وبالتالي ملهمش في الشهادة سألنا عليها الدكتور محمد بس عشان انت ما سمعتوش عشان نسمعك عشان أنت مسماك. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث آه الذي آه رواه أنس بن سقمنا ركع النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإنما ت على فراشه. لكن لاحظ أو ضع عدة خطوات. بصدق. تقوله من سأل الله الشهادة بصدق. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد نبيك وكانوا يقولون لقد أمنت المدينة أمير المؤمنين كيف تسأل الشهادة في المدينة ولم يعد هناك مجال ليدخلها غير المؤمنين ولا ليدخلها الغزاة فكان يقول إن يشاء الله أمرا يقضيه كان يثق بأن الله تبارك وتعالى إن شاء أمرا قضى كان صادقا فنالى الشهادة، وووفي في في أفضل مكان في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في أقدس عبادة وهو بينادى الله تبارك وتعالى، فأن يسأل الإنسان ربه الله عنه الشهادة بصدق، معنى معنى أن يسأله بصدق أن يكون صاحب استعداد حقيقي لأن يتحمل هذه الشهادة وتلقاها، فإذا هو له أن يكون في ميدان كان في الميدان وإذا لم يهيئ له فهو ثابت على عهده ومبدأه مع الله سبحانه وتعالى فإذا مات ولم يقدر له أن يدخل في معركة مع الأعداء فإنه سيكتب شهيدا وإن مات على فراشه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعدون الشهيد فيكم قالوا من مات في المعركة مع العدو قال إن شهداء أمتي إذا لقليل ثم ذكر الحديث المعروف المبطون الشهيد والمطعون الشهيد إلى آخر الحديث إذن المسألة هنا ترجع إلى صدق النية مع الله تبارك وتعالى أن الإنسان يريد فعلا أن يجاهد في سبيل الله في كل ما يدين الجهاد أنه صادق في طلب الشهادة من الله تبارك وتعالى أنه متى فتح له الباب الذي يسمح له بهذا فإنه لا يتأخر هو نفسيا مهيئ هو إيمانيا مهيئ هو روحيا مهيئ يراجع نفسه يكلم نفسه حتى إذا ما جاء الوقت الذي قدره الله تبارك وتعالى إن مات على فراشه عد في الشهداء وإن حمله الله إلى الميدان كان في الشهداء ولا يعجز الله تبارك وتعالى شيء جزاك الله خيرا طبعاً شكرا طبعاً دكتور عبد شيخ خالد استكمالا لنفس الفكرة الصدق اللي يشير إليه الحديث يلزمه مداومة وانه الامر انا بتمناه اللي بيتمنى صروة بيحلم بها ليل ونهار وبياسع عليها واللي لا. بتمنى زيجه بيقعد يفكر ويرتب و... ولو حدد الانسان اللي بي... بيقعد بقى يحلم ويكتب شعره فازاي الصدق بقى يتحقق عمليا وبعدين عاوزين الشهادة ما تبقاش امنية شخصية ده تبقى امنية جماعية بمعنى انا نفسي بدعي اللهم اجعلني شهيدا واجعل من ابناء شهداء عشان نعم. انا ممكن فرصتي تكون اقل من ابنائي او احفادي مم. فبالتالي لا ده هي منظومة لانه الشهيد مش خير على نفس فقط ده هو خير على يعني محيط كبير نعم هو يعني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الامة يوم الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد في الحقيقة يعني فقه الشهادة والاستشهاد فقه منقوص وغائب عن الساحة التعليمية والتربوية والإعلامية ويحتاج إلى مجموعة من العلماء ومجموعة من القادة والتربويين يخدمون على هذه القضية له لأنهم يصنعون أمة الشعب اللي كان جبان بهذه الثقافة استطاع أن يأخذ منا فلسطين ويأتي إلى هذه الأرض ويقول هذه ترابي وهذا مجد أجدادي في الوقت الذي انحصر فيه الفهم الإسلامي وقصرنا ليس موضوع الشهادة فقط وإنما قصرنا كثيرا من المفاهيم الإسلامية على بعض صورها من الآخر المسلم شهيد في أجازة شهيد في أجازة وكل على ثغر من ثغور الإسلام وقد خاب من لا سهم له ولا بد أن نعيد إلى الأذهان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نحفظ حديث بني الإسلام على خمس طفل الصغير يحفظه لكن كم واحد يحفظ مثلا للشهيد عند الله ست, ست خصال يغفر له ذنبه كله مع أول دفقة من دم يرى مقعده من الجنة قبل أن تفارق روحه جسده وكذلك يؤمن من فتنة القبر وكذلك يتوج بتاج ال ال ال الكرامة هل ياقوت تمنه خير من الدنيا وما فيها كذلك يشفع في سبعين من اهل بيته قد استوجبوا النار كل هذه كرامات للشهيد اضافه الى احاديث اخرى لما ضمها الى بعضها كده تحس ان الصحابة كان عندهم حق لما يتسابقوا يتسابقوا ويطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى الشهادة ويجي الولد الصغير كده يربط له السيف في ايده القصة دي لابد ان تذكر رب طلل السيف كده حمائل السيف فرقاته مش قادر يشيل السيف ويقولوا الرسول يعني لعل الله يرزقه الشهادة كأن دي يعني سيدنا عبد الله بن جحش وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما بغزة أحد سيدنا سعد وسيدنا عبد الله الاثنين مع بعض قالوا تعالوا كل واحد فينا يدعي دعاء والتاني أمن عليه فسيدنا سعد قال اللهم إذا كنا الغدا فأمكنني من سنديد من صناديد الكفر أقتله فآخذ سلبه له، وذلك فيك يا رب طيب قال عبد الله آمين سيدنا عبد الله قال إيه اللهم إذا كنا الغدا فأمكن سنديدا من صناديد الكفر مني شديدا بأسه وحرضه على الإسلام يعني والمسلمين فيقتلني فيجدع أنفي وأذني فاقف بين يديك فتسألني يا عبد الله أين أنفك وأين أذنك أقول فيك يا رب وآخر يوم أحد سيدنا سعد مر أخذ الأدرى وربنا استجاب له دعوته المشرك للمشرك وخدله وسيدنا عبد الله صريع مثل به وقطعت أنفه وأذنه وعلقته في رقبته قال كان عبد الله كان عبد الله أفقها مني وأعلم من هاي تبقى ثقافة عامة، سواء في مناسبة أو في م... أو مناسبة، نحن أمة مجاهدة مع إقاف التنفيذ ربما ربما تأتي الوقت الذي ينادى فيه خيل الله ركبي، وبعدين الصدق في في في سؤال الله الشهادة بعض الناس يحسبه هينا، إني أنا يا رب نريد الشهادة ونريد أن نقتل في سبيلك. وده مثل القرآن الكريم ضربه لنا اكتر من مرة بس مين على بني اسرائيل ألم إلى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الوظيفة دلوقتي نشوفه في المساجد ونشوفك في اداء الزكوات هو في الفرائض اللي ما يعني المتاحة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشة الله واشد خشة وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال الملأ من بني إسرائيل من بعد موس قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وفي الآخر فلما كتب عليهم القتال وإيه إنه ما فيش تربية للأمة نفكرين خلاص المعركة دي آخر الحروب وبعد كده حنوعد قرنين ثلاثة والناس حتسمى علينا وتطبطب علينا و... و... وسنظلها كزلالة لا لابد أن يكون هناك أداد فإذا ما جاء البأس وإذا ما جاءت الشدة وجدنا رجالا هؤلاء فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فالصدق مطلوب من خان حي على الفلاح خان حي على الكفاح يوم من قل له تعالى صلي عايزين نشوفك وانت بتأدي الموريس عايزين نشوفك وانت تجأر بكلمة الحق في موطن قد كده مش معقول انت حتجبل في موطن بسيط وعايش بثقافة عيش ندلة موت مستور ولله ظهر ما يضربش على بطنه ويا بختم بات مغلوب ولا بات غالب وإرفع رأسك يا أخي لتقطع وإنجو سعد فقد هلك سعيد وعايش بالثقافة دي ويجي وقت الجد يقول أنا سأفعل كذا وكذا وكذا فلا بد من سابق التربية واختبار النية بالصدق ونسأل الله أن يثبتنا والمسلمين آمين جزاك الله خيرا سعداء بيك يا دكتور محمد عمار احنا عندنا بعض العناوين بتقول يعني روح اكتوبر ده عنوان وفي كلام طيب عنه وفي عنوان تاني الدروس المستفادة من انتصارات اكتوبر 73 وانا سألت حضرتك وسألت ضيفنا الكرام عن موضوع الشهادة وعاوز اسأل حضرتك تاني فيها احنا خلاص احنا قلنا الفكرة بشكل عام لكن هل بالفعل ممكن يبقى دا مشروع قومي نتبناه الدولة تتبناه مش, مش, مش لزات الدولة احنا اولا احنا قلنا انه هو مصلحة شخصية لكل فرض واللي يضيعها يبقى, يبقى احمق حتى ولو مش هيصل للصدق اهو هيصل لنسبة من الاجر لانه انا بس يصير متخيل لو شاب كل يوم الفكرة دي بتلح عليه وتفكر فيها مرة واتنين وثلاثة وبيقر عنها وبيحفظ احادثها وبيحفظ اياتها وربما تقول له حافظ على جسمك عشان خاطر ما انت بنت الشهادة فانت حافظ على جسمك فحافظ على جسمه طب زي ما قال الشيخ خالد هي هيواظب على الطاعات بهذه النية وهيبعد عن المعاصي بهذه النية فهي منهج حياة اكتر منها قضية الشهادة في ذاتها وممكن دمت تاني ناوي الشهادة هتخفف من الدنيا وإحنا الآن الماديات طاغية واصبحت مفسدة الناس بتتنفس ماديات يعني شهيقا وزفيرا يعني ياريت حتى شهيق ماديات والزفير لا ده يعني كله مجديات ففكرة ان انا ابقى انا عندي تجارة مع الله عز وجل بالنفس هل فعلا ممكن تتحقق وتبقى موجودة في الدروس العلماء وفي مناشط عملية في المسجد وفي المدرسة وفي الجامعة والاسرة الاب مع الابناء ويقعدوا يتكلموا انا تخيل اللي الشيخ خالد هو بيحكي انه الشهيد يعني بيغفر له اللحظة وقبل مع اول يعني لسه ما ما, ما... ما... احنا كلنا خايفين من الموت لحظة قلم ده هو بالنسبة له تخيل انا لو بموت وشايف مكاني في الجنة مش, ه... مش هتبقى مؤلمة يعني يكفيلي ان انا فكرة الموت نفسها بقى هبتدي تتغير عندي بقى. عمليا يعني حاولت ادينا برنامج عمل كده انا امشي فيه او امشي به انا والمشاهدين يعني بداية وما ذلك على الله بعزيز أظن يعني مهما وصلت الأمة إلى مكانة فلن تصل إلى مكانة كما كانت عليه في زمان التطار يعني التطار عندما اجتاح الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية كما أخبر ابن كثير في البداية والنهاية كان الجمع من المسلمين يقال لهم أو يقول لهم الرجل من التطر وأحيانا المرأة من التطر وهذا كلام مثبت المرأة تقول لهم انتظروا أو يقول لهم الرجل انتظروا حتى أذهب فآتي بالسيف لأقتلك فيخنعون وينتظرون حتى يأتيهم فيقتلهم جميعا خوفا وهلعا وجبنا فأنا أظن الأمة لم تصل لهذه المرحلة وإن كنا يعني مصارح أنفسنا والحياة الشيخ خالد ذكر عدة أمثلة يمكن حضرتك عارف إن هي من أكثر الأمثلة المنتشرة دلوقتي بين الناس وأننا يعني لا نستطيع الحرب وأين نحن من هذا وذاك وذاك فعندنا يعني عند كثير من, من الناس خنوع هذا لا, لا ينكر لكن التربية على الجهاد وعلى حب الشهادة ليست على الله عز وجل بعزيزة وليست ببعيدة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رب أصحابه هذه التربية على حب الجهاد حتى كان أحدهم يعني يسهل عليه بيع النفس كان أسهل شيء عليه بيع الناس وكان أحب شيء إليه بيع الناس ولذلك لو ذكرنا مثلا تأكيدا على ما ذكرناه وما ذكر قبل قليل حديث الذي خرجه الإمام أحمد ذاك الرجل الذي أسلم عندما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرعى لهم إبلهم وغنامهم حتى يرجعوا من الغزو فلما رجع النبي قسم له حظه أو نصيبه من المعركة فجاء الصحابة فقالوا هذا حظك أو هذا قسمك فقال ما على هذا أسلمت إنما أسلمت لأقتل في سبيل الله ثم جاء به للنبي قال ما هذا يا رسول الله قال هذا حظك أو قسمك أو نصيبك قال ما على هذا أسلمت قال فعلى ما إذن قال أسلمت لأجاهد في سبيل الله فيأتين نصل أو سهم فيدخل من هنا ويخرج منها هنا وأشار إلى حلق ولقفها فقال النبي إن تصدق الله يصدق فأنشأ النبي غزوا فخرج الرجل فأصيب كما ذكر فدخل السهم من هنا وخرج منها حتى جئ به محمولا قيل رسول الله هو الرجل وأصيب كما تمنى والنبي يقول هو هو يقولون هو هو فقال صدق الله فصدقه الله يعني صدق مع الله في الأمنية فصدقه الله جل وعلا فنقول هنا أن النبي رب، النبي ومن تربية النبي صلى الله عليه وسلم خرج صحابي جليل كحنظلة خرج على جنابه حتى يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم من صدقهم حارثة وأبوه عندما يعني ساهم أبوه في الخروج ساهم أبه في الخروج أي يوم يخرج فخرج السهم عليه حتى قتل فالتربية ممكنة والعلماء والحمد لله عندنا علماء بفضل الله جل وعلا والحمد لله النهاردة يعني خنوات الفضائية التي أصبحت النهاردة يعني ما شاء إشعاع نور أصبحت تعلم الناس وهذا ممكن والتعليم ممكن ولكن نريد أن نأخذ الحيطط في ذلك وقبل أن نعلم وهذه قضية يعني من أخطر القضايا قبل أن نعلم حب الجهاد وحب الشهادة نضع الضوابط الممكنة فالجهاد له شروطه وله ضوابطه لأن نرده أنت مجرد ما تتكلم عن الجهاد بدون وضع ضوابط هتبص تلاقي اللي طالع يفجر ولا يغبط ويشوف واحد مش عارف إيه يقتله ويطلع هذا هذا لا يمكن أبدا فحتى ينصع الناس جميعا ويكون هناك فهم صحيح لا بد أن تضع الضوابط من قبل العلماء وتدريسها وهذا ليس ببعيد على أن يعلم والحمد لله الأمة واللادة والأمة فيها خير كثير والله الذي لا يغيره أنا أعلم علم اليقين أن كثيرا من شبابنا وكثير من رجالنا أنت ليست دائما بتولا عندي استعداد وبحدث نفسي بالشهاد وكثير من الناس كان أكبر سنا وكذا وكذا حتى بعض المرضى يتمنى لو أنه حمل السلاح في سبيل الله لكن يريد التوجيه السليم ويريد أن يفتح له الميدان فهذا ليس بعيد وهذا سهل جدا لكن تفتح المجالات في القنوات في المساجد يعلم الناس بالضوابط الشرعية ويأخذ على أيديهم حتى يربوا هذه التربية التي صار عليها العلماء ولذلك أنا أقول مثل بسيط عشان ما أطولش فتح القسطنطيني فتح القسطنطيني كما نعلم تمت في العصر العثماني على محمد الثاني محمد الفاتح محمد بن مراد محمد الثاني هذا لقب محمد الفاتح القسطنطنية يعد لها منذ زمن الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجيش الذي يفتح القسطنطنية مغفور له وبشر بأميرها وبشر بفضلها سيدنا معاوية حاول فتح القسطنطنية ولكنه لم يستطع يزيد حاول وكل من جاء بعده حاول وكما في سيرة فتح القسطنطنية في سيرة محمد الفاتح أنه ما من خليفة استخلف على المسلمين إلا وهو يربيهم وينمي فيهم حب الشهادة وخاصة فتح القسطنطنية لنا أكبر معاقل الشرق في هذا الزمن وتحقيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحققت في زمان محمد الفاتح وما تحققت له إلا بعد أن جهد جهادا عظيما في نفسه وبدنه ومن معه وقوتي منهم عدد كثير جدا تحقيقا لهذه البشرة فأقول ممكن ولكن بالتحلي بالصبر وبالعلم من خلال هذه القنوات ومن خلال المساجد ومن خلال الدروس المت... الدروس المتاحة في البرامج لكن عايز اقول حاجة كنا زمان بيدرسوا يعني بعض ايات الشهادة كده ومثلا معاوية وعمرو بن العاص النهارده زي ما انت عارف بقصه مغني في معلش بس يعني ده ده ده ده ده ده يعني ربنا عوض زمان تانية لا لا لا. زي ما انت بتقول الحمد لله زائد برضو ان احنا عاوزين نقول انه احنا بوضوح يعني الجيش عندنا الان يعني صوته عالي وصوته قوي والقيادة دايما بتقول ان احنا عندنا جيش قوي وقادر على الدفاع وده يعني الفكرة موجودة واحنا عاوزين نعمم فكرة الجهاد والشهادة للكل عشان يأخذ اجرها اذا اخ المشاهد أخت المشاهدة لا نضيع الفرصة كل انسان مننا يحدث نفسه بالجهاد وبالشهادة لعله يحصل على هذا الاجر ايضا كل اب كل ام ربي ابنك على هذا الامر واتمنى انك انت تكون اب او ام ل ل لشهيد او لحفيد و و وربما تأخذ الاجر كله بدون جرح وبدون نقطة دماء باستكمالا احنا حديثنا كله اكراما لروح الشهداء في حرب اكتوبر وعاوزين نقول ان انتوا مش واحنا فينا لاحقين ان شاء الله وايضا في عندنا جرح وناس خرجت باعقات من هذه الحرب المجيدة و... وهم المفروض لهم تقدير مننا ولهم احترام ولهم ويعني و... و... مكانة خاصة يعني انا اخشى انه حد يكون اصيب او يعني طلع ب... ب... بعها ويظن انه نسي يعني قدم رجلية ولا عنية ولا وكانت الأول اللي الناس بتخيص لحرب اكتوبر والآن اتناسها سنة ورا بيضعف بيضع في الأمر فاحنا عاوزين نقول له ان انت حصلت على أجر في ميزان القرآن والسنة تحسد عليه وانت ممكن تبقى زعلان انك انت ما كنتش مع الفريق الأول اللي احنا تكلمنا عنه الشهداء لكن ما تزعلش ان انت في فريق الجرح أو فريق الإصابات أو الإعاقات وانك انت لو انت فاهم الاجر الكبير ربما كنت عاوز تقدم اعضاء اخرى مع هذا هذه الاعضاء وعاوزين هذه الروح ايضا تبقى موجودة عند ال... لما احنا نشوف واحد وننخبطه مش مش نتصور انه صاحب عهد احنا اللي عندنا العهاد كلها يعني هو الحقيقه قبل الاستطراد والقرحه احب استكمالا للفكرة السابقة يعني ذكرت قصة هي يعني مثالية شوية مش عن جحا جحا كان يتمنى ان يحصل على مبلغ من المال 100 جنيه فنام يحلم ب100 جنيه ولم ينزل الى الميدان ليعمل ليقبض 100 جنيه فجاءه قاتن في المنام وقال له خد 99 جنيه فقال له لا انا عايز 100 رفع الصوت فقام من منامه ولم يحصل شيء كثير من الامة يعمل عملة جوح بمعنى انه يتمنى يقول لك انا نفسي بشهيد انا عايز نعمل هذه أماني. اماني لكن انت ماذا فعلت على مستواك الشخصي في تهيئة نفسك في تهيئة الروحية في التهيئة النفسية في التهيئة العلمية ماذا قدمت انا اعرف انه اللي عايز 100 جنيه ينزل يشتغل فيحصل 100 جنيه اما ان يقعد ينتظر 100 جنيه تنزله من السماء واحد بيقول لي أنا أنا عايز أبقى مجاهد تجاهد الزاي وأنت لا تقوم للفجر تجاهد الزاي وأنت إذا لمحت لك شهوه يعني برق شهوه جريت وراءه تجاهد الزاي وأنت لم تفطم تفطم نفسك عن أشياء يعني في حاجة أساسية وبالتالي فمعنى الصدق هنا مش مش مش قضية يعني خيالية ده حاجة عملية صاحبها بالفعل هو في حالة جهاد مستمر مع النفس ومع الواقع ومع الشهوات ومع الغرائز ومع الشيطان بحيث لا يبقى أمامه إلا أن يكون في ميدان إنما هو مجاهد في كل ميادين الجهاد الأساسية ميدانكم الأول أنفسكم فإن قدرتم عليها فأنتم على ما سواها أقدر وإن عجزتم عنا فأنتم عما سواها أعجز والنصر يبدأ في نفس المجاهد قبل أن يكون في الميدان والهزيمة في النفس لا ألف هزيمة في الميدان أسهل من هزيمة في النفس، لأن المهزون نفسيا والفاقد لمعان الإيمان والروح الحقية مهما حاولت أن ترفع به فلن يندفع. الأمر الثاني الحياء فضلت الشيخ خالد تكلم عن قصة عبد الله بن جحش مع سيدنا سعد وأنا عايز تعليق لأن البعض ربما يفهم من تصو تصرف عبد الله بن جحش إنه يعني عايز يموت ناس المسلمين دي ناس عايزه تروح تموت. القضية ليست إنه عايزه يروح يموت واللي يقرأ القصة حقيقة يدرك أن أنه يتمنى الشهادة لكن بعد أن يؤدي واجبه على أكمل ما يكون يريد أن يختم له بالشهادة في فرق بين اللي راح يموت وبين من يريد أن يكون ختام جهاده شهادة في سبيل الله وهو سيجاهد إلى, إلى, إلى النفس الأخير ثم يريد أن تكون خاتمة أمره الشهادة فطلب الشهادة هنا ليس استعجلا للموت وليس يأس من الحياة وليس ضعفا وليس شيء من هذا هو حالة من حالات التجل الروحي أنا أريد أن أبذل غاية جهدي على أن يكون جزائي من هذا الجهاد العظيم أن تختم لي فيه بالشهادة هذا هو معنى المعنى للجرح. ها. آه الجرح سيدنا أبو بكر حينما عثرت قدمه يقول لها هل أنت إلا أصبع دمية؟ وفي سبيل الله ما لقيت كل ما يقع من دماء أو حتى أذى أو نصب أو وصب كل ما يصيب المؤمن في جهاده في سبيل الله هو في أعظم الدرجات في وبالتالي بنقول للمجاهد الذي فقد شيئا من أطرافه أو أصابته جراحة أو عاهنة نقول له أجرك عند الله تبارك وتعالى عظيم وكان الصحابة رضي الله تعالى عليهم يعتبرون هذه الجراحات من من أسباب الفخر السيدة نسيمة بنت كعب كانت لها جراحة كان أولادها يلعبون فيها جراحة تركت أثرا كان الأولاد يدخلون أصابعهم فيه وكانت تفتخر بـ بـ بـ بهذه الجراحة لأنافس بالله سيدنا طلح بن عبيد الله الذي دافع عن رسول الله يوم شهيد الحي كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن رسول الله يوم أحب حينما شو اللتي كثير من من القصص التي تكشف عن أن هذه الجراحات هذه الإصابات هو له أجر مخصوص يعني له أجر خاص في الآخرة يعني إحنا أجر الشهيد عرفناه نعم طب اللي فقد يد كل في سبيل الله تبارك وتعالى أصيب أو رجع بأجر وغنيمة فله أجر عند الله جل الله في الحديث تضمن الله لمن خرج مجاهدا في سبيله ابتغاء وجه الله أن يرجع إذا رجع أن يرجع بأجر وغنيمة وإذا قتل أن يقتل شهيدا إذن هو له أجر مع الغنيمة حتى اللي رجع ظافر ومنتصر وكسب وأخذ مكافأة على الجهاد وغانم من الأعداء حتى هذا له أجر إضافة إلى الى الغنيمة التي حصل عليها فالاجر عند الله تبارك وتعالى يعني قائم ومقدر اما قيمته فهي بقدر اخلاص العبد الله سبحانه وتعالى جزاك الله خير. شكرا دكتور <تصفيق> عبدالعثمان <تصفيق> شيخ خالد استكمالا الجنود العظماء العاش والمعركة معركة اكتوبر وحققوا هذا الانتصار العظيم اللي احنا كلنا بنفخر به الى اليوم وسنفخر به ان شاء الله يعني على الدوام جنود في القوات المسلحة الان للاسف هو كان برضو كان في القديم ناس بتهرب من الجيش ناس بتزوغ ولادها بتدور على طريقة تهربها من الجيش او بتدور على وسطة انه لو راح الجيش يخدم في انه يستلم المخلة ويروح او يروح في منطقة فيهاش جندية حقيقية واحنا بالعكس احنا المطالبين ان احنا نعيش الجندية طول الوقت المسلم الحقيقي بيعيش الجندية حتى لو مش, مش في القوات المسلحة واحنا طبعا بندعو لقواتنا المسلحة أن هي تكون يعني خير أجناد الأرض وخير أفراد المجتمع المصري لأنه وهم عند حسن الظن يعني كل الناس بتشهد للقوات المسلحة أن هي أكثر المؤسسات الآن في, في مصر عند باطن ولما يبقى في أزمة ولا كارثة بيلجأوا يلا الحقونا بتوع القوات المسلحة او لو عاوزين نعمل كبري عاجل ولا لو عاوزين نعمل اصلاح لشيء عاجل او ما ذلك بنعود للقوات المسلحة وده يعني شيء يعني بنحمد الله عليه لانه نوع من معية الله عز وجل للوطن انه المؤسسة العسكرية متمسكة ومتنامية لكن احنا عاوزين أنه أنا وحضرتك وولادنا اللي, اللي لسه ما راحش المسلحة أدى الخدمة وخرج يبقى عايش الجندية لأنه هكذا المسلم المسلم ممكن يعيش بلا جندية في حياته يعني يلغي الفكرة دي من عنده وأنا خلاص قضيت الخدمة أو طلعت ده لا لا روح أكتوبر لما نستعدها الآن في ميزان القناة والسنة تخلينا جنود على الدوام هو في لا شك أن في فترة الأزمات ينبغي أن يكون الكل تحت السلاح والكل جاهز لتلبية النداء في معارك الردة سيدنا أبو بكر الصديق عمل تعبئة عامة وجمع الناس اللي هم بالعرف بتاعنا مدنيين مش في جيش أسامة بن زيد ولا كذا يبيتوا في المسجد تحسبا للطوارئ والناس اللي بيقتلوا على مداخل المدينة وفي حرسات وفي كذا وفي كذا هو العجيب ان امة تغفل وعدوها عنها لا ينين. فلا بد ان نحتسب ان الليلة اللي انا واخدها نوبة بتاعتي في الصهر على الحدود او على كذا احتسبها رباطا في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسوهم النار عين بكت من خشة الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ويستحضر الجندي إن, ان له اجر من وراءه من قائم وراك وصائم ومصلي كل دول لان انا لو شوقف على الثغر انتو مش يستطمنوا في المساجد وتصلوا وتصوموا وتقيم، اذا انا لي مثل هذا الاجر ان شاء الله فلو استحضر هذا الاجر وهذه النيا ان شاء الله هذا ادعى الى ان ينفذ الامر وان, ي... وأن لا يتهرب على الاقل هنا هيك عن دي حاجات ترجي يعني تقوي القلب وتخلي الإنسان يتشجع لكن هناك أمر آخر التنفير بل التهديد والوعيد الشديد من الهروب والتهرب والتولي ومزح للفقهاء علمونا أن فيه جهات فرض وفي فرض كفاية فرض لاين إذا تعين عليك عينه الإمام يعني اللي هو جت اسمه في القرعة يبقى تعين عليه صار فرض يروح يأدب ال الطريق الأمر الثاني إذا كان في ميدان المعركة ورأى ما يحصل للمسلمين أليس له أن يفر؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحريسا لقتال أو متحيزا إلى فئة لو مش ده أو ده فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير نسأل الله العفو والعافية ومن اكبر الكبائر السبع المبقات التولي يوم الزحف فالامة اذا كانت على هبة الاستاذات ولو قررنا انفسنا زلت اكرر ان مبادئ الجهاد والتعبئة العامة والتجييش النفوس لهذه القضية اليهود اجبا خلق الله ضربوا على الوتر ده تلاقي كل الشعب اليهودي تحت السلاح وفترة التجنيد من سن 15 سنة لغاية سن 45 سنة وبعد كده هو يعني على الندى على قوت الاحتياط لغاية سن 60 سنة حتى النساء يعني بنت شارون قاضوها ليه لانها لن تؤدي الخدمة العسكرية كانت بره الى اخره فاذا كان الشعب اللي هو رفض يدخل القرية عشان فيها قوما جبارين وقال لسيدنا موسى اذهب انت وربك فقاتل ان هنا قاعدون الشعب اللي تجدناه احراس الناس على حياة هذا الشعب يضر بهذا المناخ يوجد جيش جيش على تعبئة والولد ده جاي منين؟ ده جاي من الشوارع المضيئة في لوكسنبورغ وفي واشنطن وفي اوروبا جاي يقعد في ارض متربة يقول هنا ترس أجدادي وجاي يرابط على بطنه بجد إذن هذه التعبئة وهذا المناخ نحن بحاجة إلى إعادة النظر فيه هذا من جهة الأمر الثاني نأخذ بقوة على يد الفارين والجبناء الذين خانوا الأمة في موطن القرآن قال فيهم إيه؟ القرآن قال فيهم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. ولن تقاتلوا ما عدو ليه انكم رضيتم بالقعود اول مرة فقودوا مع الخالفين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبر عايز اقول ان زي ما بنعمل كشف هيئة لابد ان يكون هناك كشف تربية لان الخاين اللي داخل كشف عقيدة اللي اللي داخل وحيخون ده دا مش هيخدمني ده هيفضحني في وقت الجد لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له شكرا جزاك الله خيرا دكتور محمد ملمح خاص من روح أكتوبر وانتصارات أكتوبر وإحنا الآن في ألأ من خوف من ممن يسيرون الفتنة الطائفية ويريدون إحداث فتنة بين النصارى والمسلمين في مصر وإحنا طبعا فهمنا الإسلام في ميزان القناة بالسنة حرصين أو أحرص ما نكون وأحرص من الكل على أنه يظل الصف واحد ويظل المعاملة الطيبة والتعايش بين الطرفين موجود شفنا في حرب أكتوبر نماذج طيبة لهذا الأمر وكثير من الجنود كانوا بغير مسلمين كانوا نصارى وقبلوا بلاء حسن وهذا يكرم لهم ازاي نستثمر هذه الروح ان احنا بلد واحد وان احنا نكون متحدين لان عدونا ثالث واحنا بنمنع الفتنة وطبعا الفتنة بتمنع من منع اسبابها ان كل طرف يحترم الاخر كل واحد له عقدته الدخول في في نقد العقيدة الاخرى ربما يكون ملوش موطن او ملوش فائدة ان موضوع انه السعي لانه ده يجي عند ديني وده يجي عند ديني وعمل له اغراءات ازاي نضبط هذا الامر في ميزان القنوز واشنه شوفنا نموذج جيد في حرب اكتوبر لان احنا كنا متعايشين سواء في الجنود اللي مع بعض وسمعنا عن قصص كثيرة حكاها اللي كانوا مشاركين وكان ال ال الصف الداخلي متماسك ومترابط ايضا بنفس المستوى يعني سؤال صعب انا عارف لكن هو انت لا <تصفيق> يا الله يخليك كان بيدور في دماغي حاجة لو حاجة اخرى ولا هنه معاك لا لا كنت حضرتك بتسال بس سؤال للدكتور حصلت الدكتور عبد الرحمن اللي هو من فقدت يعني آه. شيئا في الحرب يعني فتذكرت قصة الطفل بن عمرو يعني بس بشره للجماعة اللي هم اصيبوا في حرب اكتوبر يعني اتفضل فجزأهم في فلما أصيب لما قتل الطفيل وإحنا عارفين طويلة جدا وكان قد رأى رؤيا قبل أن يقتل في معركة اليمامة رأى رؤيا أن السماء قد فتحت وأنه دخل فيها وأنه دخل في جوف طير وأشياء هذا وأن ابنه حاول أن يدركه فلم يستطيع فسأل أصحابه عن الرؤيا لم يفسر وقال انا اولتها او فسرتها انا سانال الشهال ساقتل ساموت ويحاول ابني ان يدركني فلا يستطيع الا ان ابنه في هذه المعركة اصيب فقطعت احدى يدي فوجد ما عمر ذات مرة في طعام فتأخر حياء لان هذه اليمين المقطوعة فلاحظ عمر ذلك فقال لعلك تأخرت لاصاباتك قال نعم يا امير المن قال كل و والله لن أطعم حتى تسبقني بيدك المقطوعة في الطعام فما من واحد منا سبقه بعضه إلى الجنة إلا أنت أنت بعضك في الجنة اللي هي أداك يعني فهذا أجره وإذا كان أقول يعني وهذا سمعت كثيرا الناس لشارة المعركة يعني الحياة ما عندهمش إحباط الناس نساتهم أو حاجة لا هم فريحون بهذا حتى ولو أصيبوا لأنهم يعلمون أنهم قدموا واجبا لم ييسر لغيرهم لأنهم الحياة أفضل من هنا كتير جدا احنا خدناها عالجاهز او لقيناها عالجاهز فهم افضل منها كتب جدا اكملا لما قاله اخي الشيخ خالد ربنا يبارك فيه احنا برضو بنحتاج حاجتين مهمين جدا بنرجع برضو للتربيه التربية اللي في البيت على حب الاشتراك في المعركة والجهاد وغيره الحاجة التانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافى ارواحهم ودماؤهم واسعى بدماتهم ادنون هايزين برضو حاجة معلش برضو نكون صريحين كثير من الناس بيهرب من الجيش اللي للشدة اللي فيه شوية الشدة دي كويسة وما عايزين يربوهم لكن احنا الشدة بتكون منفرة الشدة بتكون منفرة وفها شدة زيادة لكن لو عرف القائد أو لو علم القائد ان هذا المقود او هذا الجندي سيكون طوع ايراداتي وانه يدافع عنه وانه كذا وكذا لا بد وانه سيحببه في هو بس انا بحكم ان انا دخلت الجيش وكنت ضابط يحلها النية الدينية النية الاسلامية نعم انا كنت مرفه وبعدين دخلت الجيش وكنا الضباط بيخشوا الكلية, الكلية الحربية نفسها 45 يوم ما بنخرجش وكنا بنقف على رجلي يا واقف يا بجري ما لا يقل عن 16 ساعة يوميا لكن انا كنت فاهم ان انا في حالة جهادية وعندي نية فبتحمل ومدربي لو عنده هذه النية يبقى هو مهما هو يعني شق علي انا مش هزعل وانا بتحمل لان كلنا عندنا نية انما لما هي ما تبقى عنده عن ولا ولدى عنده دونية ده هي تلفظ بألفاظ خارجة وده مش هستحمل وهتبقى في الاخر ما هي باقي الدنيا انما لو لو دخلنا الجانب العقائدي وانا كنت بعد كده بيتظابط شو المعنوية فكنت بروح الفرق والوقات وكنا قادة فرقة كنا بنروح الوحدات وكنا بنقعد انا ومعايا الواعز نقول محاضرات ودروس لانه لازم تبقى تص... عندك نية وانت قاعد هنا ما انتش جاي تق خدمة ومجبر وزعلان انك بعيد عن اهلك وحالك واقف و... لا ده انت في حالة جهاد سواء بقى في حرب ما بقاش في حرب فانت في حالة جهاد واجرها كبير يعني هي مجرد انه تواجده فضبط النية ويريت يتعمل كل الناس وهي داخلة العسكار يريت وهو داخل اول اسبوع يتعمله توعية دينية وفي في الجيش وعاظ و... و... ومراجع وكتبات وكتب و... فممكن يستفاد منها وتضبط العسكرية بس بلقول لتنيه مع بعض يعني لتنيه مع المعاملة الحسنة وهذه مهمة جدا مع طاعة ولي الأمر لأن هذه تتقبر أو تدخل ضمن الطاعة المأمور بها شرعا فروحوا للتحب هنا والتواد ومع الجهاد ذلك كله يدفع إن شاء الله وبرضه إحنا جوه الجيش في قسوة لكن مفيش قلة أدب بصراحة يعني, يعني المعتاد في الشارع أو في بعض الأماكن الأخرى ممكن تجد أنه الفرض بيوهان اهانة شخصية انما هو هناك ممكن بيضغط عليه عشان يعمل عنده جلد وتحمل لانه نعم. هو هيقابله وعشان يمنع عنده فكرة العصيان نعم. انه ما نجيش في المعركة نقول له احنا هنط من, من المنطق دي ستة متر يقول له لا انا مش هقفز فلازم يبقى الطاعة وإلا يبقى. هو حضرتك قلت كلمة في الاول طيبة لعل اكثر مؤسسات انضباطا هي نجيش ويمكن الشدة والشدة مفيرة جدا في كثير من الاحوال يعني فقصر يزدجره نعم وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فهذه أيضا مهمة يعني السلطان أحيانا بقوته يكون زاجرا ومعينا على على الحق فهذه مهمة يعني عندما نتكلم ولكن أقول لابد من التعاون بين الجانبين أو لابد من توافق الشرطين جميل ننقل بقى على الوحدة الوطنية في الوحدة الوطنية يعني نحن بداية ينبغي أن يكون منا من يدعو إلى الدين بمعرفة بمعرفة بالدين وان يعرف الضوابط الشرعي لهذا رب. يعني الحقيقة انا كنت عملت مرة درس في اسبوع ثقافي وكان في عدد كبير جدا من الناس وكان الاسبوع بيتكلم او الدرس بتكلم عن اهل الذمة في الاسلام الحقيقة في ناس كتيرة بتقول والله احنا اول مرة نسمع الكلام ده احنا مش معقول الكلام ده موجود عندنا وقتلهم لا ده حتى كان كل كلمة اما آية واما حديث واما مرجع يستدل به من اقوال العلماء برضو لو نظرنا لكتب غيرنا من اهل الذنة ناجل ولكن انا عايزين نعملهم احنا بما فيه كتبين نحن ولذلك اقول يعني الاسلام انتشر في هذا البلد بالمعاملة الحسنة وبالاخلاق الطيبة سيدنا عمر لما دخل بيت المقدس كيف كان حاله هناك مصر لما فتحت العجيب ان مصر هنا لما فتحت فتح سيدنا عمره واربعة الاف وظل المسلمون قلة في هذا البلد وانا بصحح هنا معلومة كتير من الناس بفهمها غلط ومكان كان بسببها كلمة ثلاثة لما دخل هنا بالأربعة تلاف يمكن بعضهم رجع إلى المدينة رجعوا إلى البلاد الإسلامية مرة أخرى وبعضهم مكث إلا أنها أصبحت تخضع للبلد للدولة الإسلامية ظل الإسلام قلة في هذا البلد قرنين من الزمان لم يزد عدد المسلمون عن عدد النصارى في هذا البلد إلا في القرن الثالث هل يطر جات ناس من المدينة ومكة وسكنت ناس؟ لا إنما دخلوا الإسلام طواعيتا ودخل الأقباط إلى الإسلام رغبة منهم وحبا في الإسلام فزاد الإسلام بأبناء البلد وذلك احنا مش ضيوف على ذلك ولا حاجة احنا من أبناء البلد فلا بد أن نعلم المعاملة الحسنة ولا تجادل أهل الكتاب إلا هي أحسن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم فالله عز وجل جعل لنا ووضع لنا الضوابط كما وضعه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما وضعه لنا الخلفاء الراشدون وعندهم كذلك ضابط. لو تكلم الناس بالعقل وتتبعوا أحكام الشرع في ذلك لاستراحة الأم. وكم رأينا في حروب الحامس ثمانية يعني قد يكون قبل ذلك تعاون بين أهل الذنب بين أهل ذم يعني لما فتحت حمص كيف فتحت حمص؟ عندما جاء ذهب إليها أبو عبيدة وفرض عليهم الجزية وأخذها منهم وكانت تتبع الدولة الرومانية وجاء الرومان بحربهم فراد أبو عبيدة أو اضطر أن يخرج خروجا تكتيكيا لازم يخرج. فقبل أن يخرج أهل أنت بترجع الجزة ما عهدنا ملكا أو سلطانا أو أميرا يأخذ مالا ثم يرده ده المال ده بالذات يعني إذا محراجبتهم من شوية طغط الماديات فالتنفس وكل شيء أصبح ما قال هكذا أمرنا الإسلام الجزية للدفاع فإن لم نستطع فهذا مالك فقالوا استبق الجزية معك ونحارب معك وبالفعل انتصروا ودخلوا في الإسلام جميعا أسلموا جميعا فإذا يعني تكلمنا بالإسلام وتعاملنا بالإسلام ونشرنا روح الإسلام والله الذي لا إله غيره لن يبقى على وجه هذه الأرض أحد إلا وقابل الإسلام وعلى الرغم من ذلك فنحن لا نجبر أحد على الإسلام لأن إحنا عندنا خلينا واقعيين إحنا عندنا ناس مسلمين هم مسلمين شوية مسلمين كتير جدا لكن هل هل هم مفيدون في البلد يعني معظمهم غير مفيد لماذا لأنهم لم يربوا التربية الصحيحة ده في المدر ده في المؤذي المفسد ده, ده لا شك والمفكرين كتير المفكرين والكتاب الإسلاميين يعني القاب غريبة جدا ويعني مضرين بالإسلام أو مضرين بالدين أو مضرين بالأمة فنحن نقول نحن لسنا في حاجة إلى زيادة ولكن نحن في حاجة إلى تربية وعلى الرغم من ذلك فنحن ندعو الغيرة حبا له ورغبة في الخير إن استجاب لنا لكن نلتزم المنهج لا إكراها في الدين فالأمر يحتاج إذن إلى علماء يعون الأمر جيدا ويعلمون أهمية الترابط وأهمية الوحدة خاصة ونحن نواجه فتن عظاما في هذا الزمن فالدنيا كلها تكالبت على بلاد الإسلام بمن فيها يعني عندما تأتي الفتنة لن يصب بها فقط المسلم دون المسيح أو المسيح دون المسيح لا الكل سيصاب بها وكما يقال يعني في المسلم الكاسب في المعركة خاسر والله تعالى عامل جزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن في نفس النقطة انه احنا ايضا محتاجين الترابط الداخلي لانه احنا شفنا في حرب اكتوبر تلاتة وسبعين كان في ترابط يعني افقي ورأسي يعني كل المؤسسات داخلها ترابط المؤسسات النوعية مع بعضها قلنا احنا مع اخوانا اهل الزمة كان فيه ترابط ازاي نضمن انه هذا الامر يظل موجود نستعيده الان وهذه الروح نرجعها الان يعني لانه احنا الان من يرصد الاحداث يتأكد من ان هناك من يريد ان يفتن اهل هذه البلد وانه يخلق المشكلات المتتالية التي ترهق الامر وترهق الشعب وتفسد ما بيننا وما بين القيادة وانه الان لما بنا الجرائد الموجودة لو اشتريت رحت اشتريت عشر جرائد وعملت لهم تحليل مضمون يعني للأسف تشعر وكأنك يعني في غابة أو الغابة يمكن عندها قيم أحسن مننا وهذا غير حقيقي برضو لأنه وحتى كثير من الوسائل الإعلام تتكلم عن العيوب وهو لو سألته عن حاله هو والمحيطين بيقولك والله إحنا كويسين الفكرة الأمل وفكرة التماسك في ضوء ما حدث في 73 وسبعين نستعيده لأنه إحنا النقد النقد النقد حتى إحنا تلنا بننقض طب ما شوية أمل الأمل والتفاؤل حنا لسه دكتور محمد بيقول يعني لن نكون أسوأ من مرحلة مرة وجاء بعدها النصر. ده يعني دعني في لا أذكر قصة ده يعني حكاه لي أحد الإخوة. تعالوا نسمعنا الآن اسمه مصطفى كان قائد الوحدة بتاعته نصراني مسيحي. في أثناء المعركة كان هو يعني قائم على مدفع أو فبيتلقى الأوامر من القائد يعني. فحصل بينهما بعض الخلاف في الكلام، ثم الأخ مصطفى ضرب فأصاب الهدف إصابة جيدة، فإذا بالقائد من على بعد يرفع صوته لينصر دينا مصطفى <تصفيق> أنا أظن إنه إنه لا إرادينا تلاقي في المعركة كله. قال الله أكبر. مصطفى. لأنه بدل كله قال الله. أكبر. هذا الذي أقول حينما طبع. تكون الأمة معبأة نحو هدف جمعي وطني كبير. أشياء كثيرة جدا تذوب وتنسى وتمحى وأخطاء كثيرة تغتفر لأن أمامنا هدف واحد وواضح ومحدد وهذا الذي يجب أن تتوجه إليه أجهزة تكوين الرأي في الأمة أجهزة تكوين الرأي سواء كانت إعلامية أو تعليمية أو ما إلى ذلك يجب أن يكون للأمة رسالة نحن خرجنا من الهزيمة في سبع وستين والأمة كلها عيونها وقلوبها معلقة بلحظة انتقام من هذا العدو الغادر بلحظة انتصار للإرادة بلحظة تحرير بلحظة نصر انبثة الدعاء في وسط الجيش يعيدون العقيدة إلى الصفوف يذكرون الجنود زي ما حضرتك تكلمت عن النية التي يجب أن يكون عليها الجندي استنهضوا همم الجنود ذكروهم بتاريخهم الكل بيسمع مسلم وغير مسلم فكان في حالة انصهار كاملة والكل حاسس انه هذا هذه الامة امته وهذا الوطن وطنه ويجب ان يدافع عنه بمنتهى الـ الـ القوة بمنتهى الحماس بمنتهى الشجاعة ولذلك الكل دخل المعركة لم نجد يعني في, في الميدان بقى لم نجد من يتنابس ب ولا بالألقاب ولا بالأديان ولا بالطوائف كل هذا لم يكن موجودا الأكثر من هذا أنه في داخل المجتمع نفسه والمجتمع هو في النهاية حائط ال ال الأمان لهذا الجيش المتقدم كما نقول هذا الجيش المتقدم يحمينا نحن أيضا نحمي ظهره نحمي ظهره بماذا المجتمع في, في ذلك الوقت عاش نفس القضية كل ال يعني كثير من الدراسات تذكر أنه في أثناء حرب أكتوبر 73 قلت الجرائم إلى أدنى مستوى بل تكاد تكون عدمت الجرائم الشعب كله معبأ مع القضية وبالتالي النفوس كلها الألسن كلها بترتفع بالدعاء الأيد كلها مرفوع إلى الله سبحانه وتعالى الكل مستعد يضحي ويدفع ويعطي من ماله ومن هنا لا يوجد مجال لهذه الفتن الكثيرة التي يمكن أن تدمر المجتمع الآن يعني النظر بعمق إلى واقع مجتمعنا وأنا هنا أنظر إلى مصر على وجه الخصوص وصورة المنطقة العربية والإسلامية أيضا خلفية واضحة أماني هناك أيدي عابثة كثيرة تسعى في محاولة الفتن تجد حاجة طلعت من هنا وحاجة طلعت من هنا لا تكتفق من تسكين فائرة إلا وتجد فائرة أخرى من هنا ومن هناك أمامنا لبنان كان موذج على التفتيت كيف تقف في حالة يعني انعدام وزن إذا صح التعبير أمامنا جنوب السودان الذي يوشك أن ينفصل أمامنا الصومال التي نرى على هذه الحالة أمامنا العراق وما وصل إليه إذن هناك أياد عبيثة تريد أن تصل إلى شيء يجب أن نكون في مصر ومصر في النهاية هي القاطرة التي تجر الأمة مهما حدث في كل هذه الأطراف يبقى دون ما يمكن أن يحدث في مصر وتبقى مصر هي صمام الأمان لعالمها العربي والإسلامي إذا هناك كثيرون يريدون أن ينفخوا في نار الفتنة في كلمات طائشة من هنا أو من هناك في مواقف هنا وهناك ثم تثور الفتنة والفتنه حين تحدث تكون عمياء. ومعنى عمياء أنه لا أحد يستطيع أن ينظر فيها يعني في أثناء الفتنة صوت العقل لا يسمع له أصلا ولا يلتفت إليه والعقلاء في الفتنة هم أقل الناس سماعا لأصواتهم ومن هنا يجب على العقلاء أن يدركوا الأمر قبل أن توجد فتنة يعني قبل أن توجد فتنة يجب أن نتدارك الأمر وأن تتوحد الأمة حول مشروع يجمعها أمام العدو المتربس شكرا دكتور عبد الرحمن جزاك الله خيرا شيخ خالد ننتقل لبلمح اخر في حرب اكتوبر بدو سيناء بطولات خلف خطوط العدو عاوزين حضرتك بقى مش نتكلم عن البدو احنا عاوزين نتكلم عن سيناء نفسها لانه حرب اكتوبر لما بنتكلم عنها احنا بنتكلم على تاريخ زمن لما نربطه بجغرافية الزمن يلاقي المصرح سيناء سيناء لها قيمة في ميزان القرآن والسنة خاصة ولها قيمة من منظور القرآن والسنة بالنسبة لمصر أخص وبالتالي سكان هذا المكان الطيب لهم خصوصية وتعمير هذا المكان بالبشر وبالعمران وبالبنيان أصبح يعني واجب شرعي له خطة تنموية وله خطة قومية لكنه واجب شرعي وانا اظن انه ال لو انتم المشايخ بتعملوا بالشرع ما ما مش هتقود بقى تقول الحكومة عليها تعمل خطة خمسية وفين الخطة اللي كانت معمولة ولازم الشباب يروح اللي عاوز يعيش في كله عاوز يروح المهندسين وعاوز يروح 6 اكتوبر يقول لهم روحوا ويقعدوا في يعني ارض هناك ويشتغل هناك ونعمر المكان مؤسسات مدنية تفهم قيمة سيناء ويتعمل جمعيات لتعمير سيناء ويتعمل مؤسسات لدعم سيناء لأنه إذا كنا بنتكلم على الجهاد فبنتكلم عليه بفكر تطبيقي وإذا كنا بنتكلم على مكان الجهاد فهيكون المكان رقم واحد سيناء في ميزان القرآن والسنة بقى في ميزان القرآن والسنة هو سيناء أرض مباركة لأنها حول أو مما حول المسجد الأقصى قال تعالى سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين إذن هذه منطقة ذكرت في القرآن وكلم الله فيها موسى تكليما جزء من تاريخ الإسلام عبر العصور ليست تخص تاريخ معين وإنما عبر العصور وهي نقطة أو رابع نقاط أربعة لا يدخلها الدجال كما ورد في بعض الأثر بعد مكة والمدينة وبيت المقدس والطور ولها خصوصية عند المسلمين لأنها تعتبر بأكناس في بيت المقدس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في, في حديثه الذي صححه غير واحد وهو عند أصحاب السنن وزيادة عند الإمام أحمد وغيره والدكتور عبد الرحمن يعني لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا ضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلا ما أصبهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك قالوا أين هم يا رسول الله قال ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس إذن دول أهل الطوق الذين ينبغي أن يلقوا دعما من الأمة بأسرها فهم درعوا الأمة السابغ في هذه المنطقة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة منهم عبادة بن الصامت أن يتخذ رباطا والحديث درواه الإمام الأوزاعي وظل مرابطا من العريش من العريش اللي هي بتاعتنا كده إلى بيت المقدس إذن هذه منطقة الرباط دي نقطة النقطة التانية منطقة الرباط دي تعمر بإين هناك يا دكتورة عاطف كتب أولفت من سنة 1607 بتنادي بالدولة اليهودية ومؤتمر هيرتزل 1797 ابتدى يحط العين على فلسطين رجعوا تاني قالوا له أرجنتين وحطوا العين على فلسطين فعلا ظهر بعض العقلاء المسلمين سنة 25 و 28 و 30 ابتدى ينادوا بتعميل سيناء لحظة يبتقوله دلوقتي قالوا عايزين سيناء دي تبقى دراء بشري دلع بشري ونادوا ب ب ب ب بعمل او اقامة جامعة في رفح يبقى لنا جامعة هناك و و وتكون اسباب المعيشة موجودة ان اليهود في, في سبع سنوات او ست سنوات من سبع وستين لثلاثة وسبعين وصلوا خطوط المياه وزرعوا البطاطس والخضروات في هذه المناطق وظلت تؤتي ثمارها وارض مباركة بالفعل وغنموا منها اشياء كثيرة غير المعادل فلو استطعنا ان نخدم على هذه المنطقة التي فيها اكثر من ثلث ثروات مصر مجتمعة وان كانت ليست ثلثا في المسيح هذه المنطقة باتفاق كل الدارسين تحتاج الى ان تطلق الايدي للتعمير والابداع فيها ولا تكون حكرا على شريحة معينة بمعنى حينما تكون منطقة شعبية يبالي الحدود منطقة شعبية العدو سيفكر ألف مرة قبل ان يتجاوز حدهم لكن إننا اسيب مساحة شاسعة لمستثمر واحد وسيب بواب ولا سيبغفر على المزرعة اي عقل يقول هذا إذن نحن نحتاج إلى أن نخدم على النصر الذي دفعنا فيه ثمنا غاليا ودماء شباب وأرواحهم ينبغي أن يرث الورثة الحقيقيون لو الشعب ولاد ولادنا والشباب يجدون عملا اللي في التعدين في التعدين واللي في الزراع حيلا في الزراع الغيرين الموجود في, في سهول جبال سيناء أخضب من الغرين الموجود في في في عند السد العالي وفي دلتا النيل وهذا بشهادة الزراعيين فإذا كلنا الطمي دا والطمي السيل لما بينزل بيجيب عناصر التربة من رؤوس الجبال بياخده في السيل لو زرعت المنطقة ديت نهيك عن العيون منطقة مليئة بالعيون والمعادن النهيك عن الجبال السيلوكن وجبال الجرانيت منطقة مليئة الحقيقة يعني قرأت عنها كثيرا لكن عايز اقول انها ليست هناك عمارة بغير العنصر البشري الفاقه الواعي في عمارة ونص دكتور محمد عمارة عمارة عمارة فهذه يعني هذا التعمير قال تعالى هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها وإلا كان ايه المعنى احنا على استفيد ايه بقى من الاية التي في سورة المائدة ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم ما كانوا يتمهم قاعدين. وخلاص والمسألة انتهت اذا لابد ان يكون هناك تحريك تحريك للقضية بالعنصر البشري ولما فشل الجيل الاول حرمت عليهم اربعون سنة ليأتي جيل لم يتعلم الجبن وفعلا دخل الارض المقدسة على يد او بقيادة يوشع بن نون لهم الشمس في كبد السماء إذن العنصر البشري المتربي الفاقه هو الأدر الاساسي لكن إذا كانت السروات ستحمي نفسها دون تدخل من العنصر البشري فهذا لن يكون شكرا شيخ خالد دكتور محمد برضو أحد الدروس المستفادة من روح أكتوبر اللي نتمنى أن هي تعود لنا في جميع مجالات الحياة إحنا خرجنا من 67 هزيمة يعني مدوية شنعاء زي ما بيقولوا. <تصفيق> احنا الان مش في هذا الوضع السيء لكن بدأ دراسة للمشكلة بحث عن حلول تخطيط لتفادي نقاط الضعف خلق نقاط قوة والتركيز عليها وبدأ بعد الدراسة والتفنيد التخطيط ثم التنفيذ ازاي احنا نرجع نقطة اللي احنا ندرس وضعنا الان بشكل في شفافية ومفهوش تهيج لانه برضو اللي بيتم الان كتير من الناس تتكلم على المشكلات بنوع من انواع العنف والتهيج والاسارة لانه احد الملامح برضو المهمة اللي كانت موجودة في حرب اكتوبر الانسجام التام مئة في المئة ما بين القيادة وما بين الشعب ولي الأمر لما بيجد الشعب وراء منه بيشتغل بقوة وو بعزيمة وبثقة عالية. إحنا الآن بنجد كثير زي ما كنت قلت الصحف انك تجد تشعر انهجوم هجوم هجوم هجوم ونقد نقد نقد. فبتعمل بيبقى في فجوة كبيرة كأنه في خطة لزيادة الفجوة بين ولي الأمر والشعب او بين المسؤولين والحكومة والقيادات وبين عموم الناس. انا رأي انه العلماء المسلمين يجب ان يفطنوا لهذا الامر وما نندرجش فيه ما نجريش فيه لانه نقد الحكام قد يكون كلمة حق في وجه سلطان وده لكن ماذا بعد يعني احنا لازم نبقى شايفين طب احنا بنعمل دي هل عندنا خطة لمساعدته هل عندنا خطة لدعوته لانه يستفيد وإحنا أهل شورى و... و... ونصح ليه ولا إحنا بننقد ضمن النقادين لأنه نقد نقد الرجل الدين غير نقد العوام يعني نقد رجل الدين يزعج قد ألف وأخر لأنه مرجعيته يعني فاحنا إزاي نقوم بدور في إن إحنا ن... ن... ندرس حالتنا صح ويبقى في علاقة طيبة ما بين ال ال ال ال, ال... فكرة الدعوة وليه الأمر إن إحنا, لا احنا ندعو لأولياء الأمور ونساعدهم ونعذرهم في الأخطاء اللي هم فيها لأنه ممكن يبقى فيه أخطاء موجودة الآن لكن أنا أو إنت لو بقينا في مكانه ربما نفعل ذات الأخطاء وقد نزيد عليها وإذا صلحنا نصلح ببطء لأنه في متغيرات دولية وفي ظروف ضغطة وفي قدرات وفي وفي وفي, وفي يعني معلش عليش أنا بنقلك الأسئلة الصعبة لأنك أنت أول اليمين فتيجي فيك بقى انا عايز اقول لحضرتك حاجة هو الحقيقة لها عدة جوانب بس تأكيدا لكلام حضرتك اللي هو مكانة ولي الأمر ولو احنا مكانه ممكن نعمل او نقع في أخطاء انا هي حصلت لي بس ما مساكتش راس الجمهورية ولا حاجة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انا بقالي فترة الوقت بطلع مع البعثة المصرية للحج البعثة المصرية اللي هي تبع الجمعيات والحقيقة يمكن اول سنة روحتي فيها كان معايا تلاتة من الدعاية كانوا هما يقولوا شمالا اقول يمين انا م <تصفيق> يعني يمكن هما بيراعوا معنا الشيخ صلاح نصار اللي هو امام يمكن هو بقالوا اكتر من 30 سنة بيطلع سنوي بيطلع داعية مع الناس فبيجانب بيراعي جانب الرخصة شوية في جانب ناس معينة بيصر انا عايز بقى الثواب كامل الحقيقة لقيت نفسي بادخل في يعني حرج شديد جدا لدرجة ان انا في سنة يعني كنت اتسبب او كنت اتسبب في موت احد اقاربي الرمي بعد الزواج لازم بعد الزواج. وقلنا بقى ايه الحاجات البنت والدلوقتي العملية بقت سهلة. فالحياة موضع القيادة غير موضع المقود او غير موضوع العام. دي حاجة يعني انا سلمت بيها. بس احنا عايزين نقول حاجة. اول حاجة عايزين تخصصي. ما هو مش كل الدعاء كان الدكتور عبد الرحمن ها على كلام ده وشيخ خالد مش كل الدعاء على الساحة مؤهلين للدعوة. ودي المصيبة. المصيبة إن احنا دلوقتي كل الناس دلوقتي تدخلت في الدين. يعني ناردة بتشوف كاتب كل علمه صيدلة او كل علمه بطري او كل علمه ان هو اتخرج في طب بدأ يكتب في الاسلام وينقض في الدعوة وينقض في الدين وينقض المشايخ ويثبت لنفسه او يظن ان نفسه او يظن من نفسه انه هو يعني المجدد وهذه مصيبة دي بتعمل الحقيقة خلل عند العوام طب هنصدق مين وهنسمع مين والناس لهاش هشغل الظاهر واحد بيطلع في التلفزيون بقى خلاص هو يعني كل حاجة فعايزين التخصص الحاجة التانية عايزين انت حضرتك قلت كلمة جميلة جدا هي دي في الحلول مش في العرض اللي هي الشفافية يعني عايزين شفافية ما بين الدعاء وما بين الحاكم وان احنا مصلحتنا كلها واحدة ولو صالح الاثنين معا صالحة الامة اللي هما العلماء والأمراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والامير اهم الحية الامير يعني دوره اهم من العالم فعايزين شفافية ما بين الاثنين وان يعلم الاثنين انهما يعني وأن كل من يكمل يكملوا الأخ فأنا بكمل الحاكم بيكملني مش عايزين بقى قضية أن أنا بسوءك بالعصى وأن أنت لازم تقول لنا عاوزه أو أن أنت مش عايز غير الفتنه أو أن أنت ما بتفهمش في شغلك أو أو فهذه قضية في غاية الأهمية أن تكون نكشف فيه لذلك عايزين نقول النهاردة أن العالم في أي دولة أي دولة أوروبية أو غيرها إذا أخرج بحثا أو إذا أخرج عملا للعلم للنور يعني فإنه ينظر إليه من كل جوانبه ويراع ذلك النهاردة للأسف احنا عندنا بحوث كتيرة جدا وكان دي عندنا الدكتور عبد الرحمن يأكد الكلام ده عندنا في الجامعة لا يعمل بها أصلا حاجات بتتريكن كده أبحاث بيصرف عليها وترك لا شيء فيها ولا حاجة لها فاحنا عايزين الشفافية ما بين الدعاء والأمراء وأن يعلم كل منهما أنه يكمل الآخر وأن دوره لا يستغنع فهذه قضية أيضا مهمة القضية التالتة اللي هي العلاقة السليمة ما بين العلماء والأمراء العلاقة السليمة. العلاقة السليمة يعني ابن سيرين رحمه الله كان يقول، وده طبعا علم مصر. ابن سيرين يقول الإمام الشافعي رحمه الله عفواً الليس. ليس ليس سعد ليس بسعد علم مصر. يقول الإمام الشافعي لو قام اتباع اللئي بمذهبه لغطى على مذهب مالك. كان مذهب الليس ابن بنسعد يغطي مذهب الامام مالك. يعني كان كأنه رداً يقول هو من مالك بن أنس. في مذهب مالك الناظر شرقي. كان الامام اللئي يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحقد. لو ليه دعوة لو, كانت لو يعرف ان ليه دعوة يخلى الحك ولذلك كان الدعاء لهم يعني على ألسنة العلماء وعلى ألسنة الدعاء موجود لكن يمكن الأمر النهاردة عدم أو لم يوجد لانعدام العلاقة أو لعدم استكمال العلاقة التي ينبغي أن تكون لنا بيسمع لداء ولا بيسمع لدا ودا فاهم ودفاهم فاهم وكل يلقي بالمسؤولية على خلالها لابد أن يعلم الجميع أننا في مركب واحدة وأننا في سفينة واحدة وأن النجاة منها أن يأخذ الجميع بأيدي بعضهم البعض دي ثلاث شكرا نقاط يعني شكرا تكلم. دكتور محمد في نفس النقطة دكتور عبد الرحمن احنا شفنا وسمعنا أنه دور الدعاء في حرب أكتوبر كان دور كبير جدا وكل الدعاء والمؤسسة الدينية ومن قبل المعركة وأثناء المعركة وبعيد المعركة كان لهم دور كبير في دعم القوات المسلحة والمؤسسة الحاكمة بكافة توقفها وتخصصاتها في الداخل وفي الجبهة وده كان نموذج جيد للتعاون عاوزين احنا يعني كتير من العلماء بيتكلم على انه مشروع الاصلاح يجب انه يأتي من الحاكم يأتي من الحكومة يأتي من رئيس الوزراء يأتي من الوزير الفلاني كل حسب تخصصه و... وفكرة النقد انا اخشى انها تكون جو النقد الان نوع من انواع الفتن بس اللي ظهرها مش... مش قوية لانه بيحدث ايه انا متخيل ابنائنا لو قاعدين بيسمعوا الكبار وهم بيتكلموا مش يحبوا البلد والانتماء هي بضعيف جدا لان احنا في منتدياتنا نتكلم عن عيوب وفساد ومسالب ومسالب مشكلات وما فيش يعني ممكن بعمل. الجلسة لو بنحلل بنعمل أجهزة التصنط على جلسة ما بين مجموعات مصقفة ومتوسطة وعادية ونحلل المضمون هتلاقي كلها عيوب عيوب مشكلات مشكلات مشكلات نادر ما بيكون فيها سناء أو مدحة أو يعني افتخار بالبلد أو بالنظام أو بالوزارة الفلانية أو بالمؤسسة الفلانية. نادر بيحدث بس نادر فده أمر محتاج أنه, إنه هذا ال مشروع الانتماء ده ومشروع الاصلاح يبدأ من القعدة يبدأ والقعدة انا بقول انه العالم احنا عاوزين احنا عندنا مشكلة اخلاق الاخلاق ممكن يصلحها القائد وممكن يصلحها امام المسجد والمدرس والاب انا وحضرتك والمشاهدين اللي سمعيننا على الاقل فينا اب وفينا صاحب نهنة وفي واعز يعني الفئات دي كتير ومم... وسمعانة طب ليه ما نبدأش احنا المشروع ومنقوم نقوم بدورنا و... و... و... ولو بدأنا هنتحاول احنا ان احنا اللي بنقوت ول... ول... لانه برضو احنا في مجتمع اصبح زي ما بقوله قرية صغيرة وانا بقول ده هيبقى تعمارها مش, مش مش قرية و... وفي ضغوط خارجية ولو الحكام بيميلوا للدين هيجيلهم من الخارج ما لا يطيقون يعني عارفين احنا كلنا الكلام ففكرة الوعاظ والعلماء قاموا بدورهم في حرب 73 دعموا الحكومة وحلوا مشكلات الانتماء ومشكلات الامن والامان ومشكلة الجندية ووي ازاي نقوم بدور الدور احنا بقى احنا بقى ازاي نكمل نستلهم ونسترجع روح اكتوبر ونقوم بدور ده ويعني أهل الأهل المعرفة يقولون يجب أن تكون أو ألا تكون علاقة الجند والقائد كعلاقة الطير والصائد لا يكون القائد متربس بالمخطئ ويفتح له السجون ولا يكون الشعب متخوف من من من النظام هذه آفة أي مجتمع يمكن أن ينهار في لحظة ولاجب أن نفرق بين النظام والدولة والوطن والحكومة. الحكومة هي مجموعة أفراد منا وصلت إلى مناصب وتمسكت وتمثلت في قيادة الأمة. أما الوطن فهو وطن الجميع. نعارض الحكومة ونختلف ونتفق معها وننصحها ونقول ونأخذ إنما الوطن هو وطننا والأمة هي أمتنا. نحن نحمي الدولة مش بس نعارض إحنا نؤيد ونعارض أنا أقول أنا بقول, بقول الاثنين ن... نقول نؤيد ونعارض ونرفع صوتنا ونطالب لأنه هو المشكلة دكتور هل... عبد الرحمن إحنا عاوزين واحد يطلع يقول أنا بسني على الحكومة لانها عملت وعملت وعملت مرة وبعدين ممكن في الدرس اللي بعده او في البرنامج اللي بعده ينقد إنما الملاحظة كأنه برضو لأنه في تيمة عملت الاعلام عملها إنه الناقد هو ده اللي, اللي قوي وده المميز وده اللي نسمعه بيجي على هوانا عندما اللي هيسني حتى لو بيسني بحق بقى منافق مع أنه احنا في الشرع ليه لأنه حينما هي القضية عايزة توازن آه كده نعم. لأنه حينما يكون يعني أظهر الخطأ صوابا وحينما أبالغ في إظهار الخطأ أو أبالغ في إظهار الصواب في, في كل هذه الأحوال سوف لا يقبلني الناس الذين يرون ويلمسون وبالتالي يجب أن يكون صوت الداعية معتدلا سليما يقول الكلمة بروية وباعتدال وبنظام هذه هي النقطة الأساسية يجب أن تفتح يعني في 73 فتح فتح الجيش للدعاء فتحت المنابر والمساجد للدعاء يجب ومش لكل الدعاء المؤهلين القادرين على العطاء وبالتالي يجب ان يكون هذا هو المعنى اما حينما تتغير الصورة ويصبح التقديم والتأخير لغرض ولهوى في النهاية لابد ان يحصل لخلص عشان برضو نفتح قوسة دكتور عبد رحمان ما يحدث الان في الفضائيات يزيد عن فتح ابواب الوحدات العسكرية للوعاص واحنا بنوله الحكومة ما مش بعتلي اجند انا بتقول لي قل ولا تقول انا احساسي بالمسؤولية بيحكمني واحساس حضرتك بالمسؤولية بيحكمك لكن بقت في فرصة عظمة موجودة للوعز احنا عاوزين نستثمرها ونعمل منها مشروعات قومية للإصلاح يعني, يعني احنا ليه هنقعد نجلة ذاتنا ونهاجم حكوماتنا إحنا, احنا الاعلام الديني والوعاز اللي هم كانوا قاموا بدور في الحرم انا باخد الجزء ده يعني الوعاظ اتحركوا من نفسهم والحكومة رحبت بيهم وهذا هو الذي نقول أنه يجب أن يكون يجب أن يتحرك الدعاء ويجب أن تتهيئ لهم الـ الـ الحكومة الأبواب لإصلاحها للأمة ولا يتصور أن الداعية سوف نجاحه في الدعوة سيكون على حساب الحكومة والنظار مش شرط يجب, بقى يجب أن تفهم هذه القضية أنه لا, لا يجب أن يتصور أي طرف في سبيل خدمة هذا الوطن أن نجاح الآخرين هو خصم من الرصيد المفروض أن النجاح هو رفع للوطن بجميع أطياف وهكذا يجب أن تفهم المسألة يعني حضرتك مثلا في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه كانت تأتي شكوى من أمير من الأمراء مثلا يقول عمر رضي الله عنه أنا أستطاع أن أغير الأمير لكن لا أغير الرعية ففي علاقة ما بين الأمة حسة أنه في حالة إيه ترابط حتى الأمير الذي لا يثبت عليه شيء حين كلام كثير حوله ليه؟ لأنه يريد هو يحكم أمة يريدها أن تنطلق معه نحو مشروع لا يمكن أن تنطلق معك الأمة حول مشروع إلا إذا كانت مرتبطة عاطفيا وروحيا ووجدانيا وتسير وراءك على يقين أن أنك تسير بها إلى النجاح وهذا هو الذي يجب أن يكون العلاقة كما قلت في بداية الكلمة يجب أن تكون علاقة الطير والصائد علاقة جندي وقائد قائد يدرك الجندي حكمته كياسته قدرته على تكيف الأمور عطفه حنانه إرادته الخير فالجندي ماشي بكل قوته يدفع وهكذا يجب أن تكون في حرب تهتر هذه الروح كانت موجودة موجودة في جميع أطياف الأمة الكل شايف أنه قدامه هدف الكل يريد أن يحققه بقول لحظاتك لم يكن يعني كثير من الدراسات أثبتت أنه لم تكن هناك درائم لم يكن هناك شيء لكن حينما تتغير الأوضاع وتفاجأ بألوان من الظلم كثيرة وفاشية ولا أحد يقفها ألوان من ال... في النهاية أنت تريد أن تطلب من الأمة أن تسير وراءك وهي في حاجة إلى من يرطب قلوبها ويرحها حتى تسير وراءك لا يمكن لمشروع أن ينتصر في ميدان والعلاقة بين الجند بين الشعب والقائد علاقة مخطوعة لا يمكن ان ينتصر لا يمكن لأمة أن او لجنود ان يضحوا بارواحهم اذا لم يحسوا ان القيادة امامهم لها ذات الاهداف الروح دي لازم توصل كيف تصل هذه من الاثنين وهنا دور العلماء. دور العلماء مع الشعب ومع القيادة النصح القيادة والنصح للشعب وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله وللكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وهذا دور قنوات الفضائية ودور الأئمة في المساجد يجب أن يكون النصح للجميع ولا نتصور أننا بضغطنا على طرف سيتم الإصلاح الإصلاح هو مسؤولية الجميع وليس مسؤولية لا الحاكم وحده ولا المحكم وحده ولا الشيخ وحده هو مسؤولية الجميع وأنا قلت أنا دائما أقول أجهزة توجيه الرأي العام يجب أن يكون لها رسالة ويجب أن نتفق على رسالة الأمة كلها تتفق على رسالة على كل مستوياتها والكل يصب في هذه الرسالة عند سننجح لكن حين تتعدد الأهداف والغايات لابد أن يحصل التطاحن وللأسف الصهيونية العالمية غاية غايتها أن تصل إلى هذه العلاقة المتأزمة ما بين الشعوب والحكومات ونحن نريد لشعوبنا وحكوماتنا أن تنجو من هذه المصيضة إن شاء الله تنجو يعني بجهدنا ودعوتنا جهد والدعوات شيخ خالد هنختم بيك احنا طبعا عندنا كان موضوع التخطيط والتدريب موضوعات كتيره في الموضوع لكن يعني لازم نبقى منتبهين ان احنا عندنا مشكلات وروح اكتوبر بتعلمنا او بتدينا الدرس يجب ان احنا نتدارس هذه المشكلات ونضع لها حلول مجتمعيه جمعيه نتعاون فيها كل واحد يقوم بدوره مش فرض بس هيحل وكل واحد يعني يدلو بدلوه في هذا الحل ويبدأ ما ينتظرش الاخر لكن الدراسة والتخطيط والكتمان والتعاون كلها قيم يعني كانت موجودة ومتجسدة بشكل واضح في اكتوبر هو على اي حال لما كانت العلاقة بين الحاكم والمحكوم فيها شيء من التنافر الامة انهزمت ودفعت التمان وهذا رأيناه في العهد الملكي ورأيناه في العهد الاستبدادي ونظام الاقطاع ورأيناه ايضا في سبع وستين كان الدين فين في سبع وستين والامة بتستباح وفي ستة وخمسين لكن عايز اقول ان هذه العلاقة بين الأمة ودينها بشتكلم بقى بالعلاقة بين الحكم والمحكوم لكن الأم دينية نقول أننا أم من قادنا بالدين إن قدنا له واعطينا له خيرنا وسنصنع العجائب وستزلل الصعب بإذن الله ومن قادنا بغيره لن يجد إلا المشاكسة والمراوغة والذي خبث لا يخرج إلا ناكدة ولا إيه لما الشيخ الغزالي رحمة الله عليه والشيخ المحلاوي يكونوا على الجبهة ده رفع للروح المعنوية ينبغي ان تكون هذه العلاقة ليست علاقة مؤقتة او يركب محطة وينزل وقوله بيتك بيتك وانما تكون علاقة مستمرة ودائمة وتحكمها ضوابط اللي هي مصلحة الامة العامة لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها مصلحة الامة التي تجياشت أحبت من كل قلبها قائدها الذي حقق نصر أو قادها في هذا السبيل ولو استشهد القائد ولو, ولو ما تنصف الشعب في هذا السبيل الناس راضية ومبسوطة ومتطمنة في الشهرين بتوقع الحرب لم تسجل أقسام الشرطة في مصر بالكامل محضر واحد تصديقا لكلام الدكتور عبد الرحمن وعايز أقول كمان أنه منصوص عليه في البروتوكولات أنه ينبغي أن نوسع الفجوتان بين حكام الأمميين برثلات سهيون هل كده بالنص حكام الأمميين لهم الأغيار اللي هو احنا وبين شعوبهم فإن الشعوب من السهولة بمكان أن تنقار لكل ناعق وفي هياج الشعوب وفي ناشوة هذا الهياج يمكننا أن نوجهها أينما شاء والمستفيد الأول والأخير مين اليهود شاس بن قيس اللي حاول يفرق بين الاوس والخزرج زمان اليهود زمان لما دخلوا المدينة وجدوا في إدارة قوية بنو عوف بن حارثة أوس وخزرج على واحدة أصلا لكن قسموا نفسهم فريقين فرئي شجع بنو قريظة وبنو قينقاع دول بنو قينقاع وبنو النضير دول بيشجعوا الخزرج وبنو قريظة بيشجعوا الاوس ويخصوا معهم بسلاح مع دول بسلاح مع دول بسلاح. قلت بيفتح لدا صفحة وبيفتح للصفحة ويخوف ده من ده ويخوف ده من ده هو مستفيد بيبيع سلاح ومستفيد بيهلك قوة هذا وزاك والتحبيب تحبيب الحاكم للمحكوم والمحكوم للحاكم المحكوم لو ما حبش الحاكم بتاعه هيخونه ولو ما فيش انتماء للوطن حينباعة وابديمسك ناس عايزين يتجنسوا بالجنسية اليهودية ده من ايه اديه ظاهرة لابد ان تدرس حصل ليه ده وبرضو ناس عهدناها باعت اوطانها ولعناها التاريخ وذهبت الى مسبلة التاريخ ينبغي ان نستفيد من الدروس المشكلة دكتور عاطف ان احنا لما نحط حرب 73 ديت الله اكبر ديت جمعت كتير فما نحاولش نلغيها او نهمشها او نأقطها وانما تكون الامه على قلب رجل واحد القائد والمقود ال الحاكم والمحكوم العالم والواعظ وكلكم على ثغر من ثغور الاسلام فليحذر كل منكم ان يؤتى الاسلام من قبله ونقطه أخيرة اختم بها علينا ان نتمثل جميعا عايزين يطلع مننا الذي يقوم بدور ابن ادم المقتول وليس دور ابن ادم القاتل في التصفيات تصفيات الاسبال كونوا كابن ادم المقتول ولا تكونوا كابن ادم القاتل يقول نبي صلى الله عليه وسلم كان المقتول اقوى الرجلين واشدهما لكنه قال ايه اني اخاف الله رب العالمين نريد ان نكون جميعا ونحن في هذه المركب المركب تغرأ بالكل اما تنجو حقول مثال اختنبيه خالص بتاع سيدنا سليمان واحدة اثنين اخوات اتنين ستات كل واحدة لها عيل راحوا بيصرحوا بالغنم وبعدين حطوا ليال ادي كل ابن واحدة فيه ابن الكبرى وبعدين ذهب ودي بتقول ايه ده ادي كل ابنك والتانية بتقول لها ادي بكل ابنك كل واحدة ايه فباقي ولد صغير دي تتنازعوا دي تتنازعوا ذهب إلى سيدنا سليمان. فسيدنا سليمان استمع من الطرفين وقال اسمعوا هاتوا سكين أشوء الولد نصين انت تاخد نص واختك تاخد نص فقالت أمه الحقيقية بقى لا هو لها هو ابنها فقضى به لها ليه لأنها فضلت أن تعيش بعيدة عن ولدها أفضل من أن تفقد ولدها بالمرض فعلم أنها أحرص عليه أما الأخرى سكتت ما وإن الولد يضيع ينباع هذا لا يعني فنسى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يضحون يعني أمها. أمها أم الحقيقي يبذلون ولا ينتظرون من الناس جزاكم الله خيرا جميعا وبنهنئكم بهذا النصر ونضع الله عز وجل أن يعني يكون نصر أكتوبر وشعار الله أكبر يعني هو شعارنا في جميع المجالات النصر الكبير بالقدس ان شاء الله, إن شاء الله ونرفع رايت الله اكبر والعمل بالقرآن والسنة في جميع المجالات كل واحد مننا في مكان عمله الصغير او المتوسط او الكبير في حياته الشخصية يعتبرها معركة اكتوبر بتاعته ويرفع فيها شعار الله اكبر ويعرف مين اعداءه في هذه الحياة بدءا من الشيطان ونازل والجهل وغيره ويحارب أعداؤه وينتصر عليهم بلا إله إلا الله والله أكبر وبالقرآن وبالسنة وزي ما شفنا بالتخطيط وبالعمل وبالتعاون وبالإخلاص وبالكتمان وبالجهد والتدريب وغيره وبكده إن شاء الله يتحقق النصر في جميع المجالات وروح أكتوبر تعود لأبنائها وأحفادها جميعهم بلا استثناء وطبعا بنكرر التهناء للقيادات الموجودة في الجيش حاليا والجنود اللي موجودين في الجيش وبنقول لهم انتوا الامل وانتوا بتدفوا عننا وخلوا دايما شعاركم الله اكبر واستعينوا بالقرآن والسنة وبالعقيدة الدينية الخالصة اللي بتحرككم في التدريب وفي اليقظة على الحدود المختلفة في البلدان العربية والاسلامية وبنقول لابنائنا اسألوا عن اكتوبر واقروا وقولوا لأبائكم ويحكو لكم لأنه محدش بيحكي الآن عن أكتوبر ونتمنى أنه حواديت أكتوبر تبقى يعني في كل بيت وتحكى للأبناء قبل ما يناموا عشان يعيشوا على النصر ويصحوا الصبح على النصر نترككم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله الله, الله أكبر رابرنا يا حزينا ورجعت بالحفل نرجع فرح السنين كنّا عمل الكثير وجايزرنا الكبير نزرع محبة وخير ونبني مجد السنين وبرنا يا أرض سينا كل السنين الحزينة. ورجعت بالحب لي